وَماَا أَدْرَكَم علليون كتابُ مَركُُ يَشحَدُهُ الْ المُقََّبون إ الأبرَارَ لَ ف نَعم على الأأَرائك يَظُرون تُعَفُ فيِي ووجوههِمُ نَظْرَةٌ النعم يُسقونَ مِ الرحييق مَخْتُوم يُسْقونَ مِ الرَّحييق مخْتُ مِن رحيق مختوم ختامه مسك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 وَإِذاَا رَأْهُمُ قالَاوا إَّهَا أُل إ الضلُون وَم أُرْرسِلُ عَلَيْهِمُ حَافِظين فَالْيَْومَ الَّذينَ آمَنوا مِنَكُفَّالِ يَضْحكُونَ على الأرائِكِ يظُرون هلْ تُوِمَ الْكُففَّارُ مَا كانَوا يَفعللون.